الله الذي جعل لكم الليل لتستروا فيه والنهار والفراق انما من ذلك لايات لكم من دونه ان الله على رزق على الناس ولكن عدد الناس لا يشفعون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا, لا, لا, لا في اله الا هو سبحانه وتوبكم لذلك يوفق الذين كانوا باياتنا يشفعون الله الذي جعل لكم ربك حراء في السماء نعاس وسمرت فأحسن ورزقكم من في لا إله إلا هو رزقكم تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا مخلصين الحمد لله رب العالمين كلها والشرائع ما نزلت إلا للتوحيد القرآن كله من أوله إلى توحيد إما أنه يتحدث عن الله وصفاته والعالم والأسماعي وعلى توحيد وإما أنه يتحدث عن الاوامر والنواهي وهو توحيد وإنه رجع إلى توحيد وإما أنه يتحدث عن القصص ما فعل الله باعداء التوحيد كيف دمرهم في الدنيا وعذبهم في الحق أو يتكلم سبحانه وتعالى كيف نصر أهل التوحيد في الدنيا وسيسعبه في الآخر المهم القرآن من الإسلام إلى الناس كله جزء لانه اذا تكلم عن الجنه والنار معنى مصير الموحدين ومصير المشركين حوت العيد المهم يقول سبحانه ادعوني استجب لكم ادعوني دعاء مساله ودعاء عباده لان الدعاء دعاءان اما اننا نطلب الله ان يغفر لنا ذنوبنا وإن نكفر عنها سيئاتنا أو نطلب حاجة من الحاجات نسأل مما يفعل في الدنيا والآخر وهو توحيد أيضا هذا دعاء ما نحتاجه شيئا فليس ألي يعني ادعوني والامر ينجوه ادعوني وحدي لا سدقوا معي أحدا سيئا لا انفرادا ولا اشتراكا تدعو غيره حرام انفراد او شرك شرك مع الله او تدعوه وحده ذلك الذي هو غير الله عليه الحرام شرك اذا احتجت شيئا قل او كثر احتجت ما ينفع ما في احد يدبر غرك بالضبط درك شيء ما في احد يدفع عنك ما يدرك سواء في الدنيا او في الاخره دعاء مسلم كذلك ايضا دعاء عباده فالذي يصلي يدعو الله الذي يصوم يدعو الله الذي يزكي يدعو الله الذي يحج ويعتمر يدعو الله والذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو الله كذلك يطلب اشرك له تصلي ماذا تطلب بصلاتك ماذا؟ رضا الله سطلب الجن سطلب السكن في جوار الله فلغل. فالذي يشتري بالمحرماس ماذا يطلب رضا الله إذن الدعاء دعوت حالي وقالي. بحالي وقالي. ولهذا يقول علماء إن الدعاء له أداة بعد هذه الآداب نص عليها قلوا سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وكفيتا انه لا يحب المعتدين ولا يجسد فرق بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا هذه بعض الشروط أو بعض الآداب التي ينبغي أن يتوفر عليها ادعوا ربكم تضرعا ما نتدرع يعني تذلولا وتخشعا السكانة ولهذا كانت الدعاء هي العبادة ليش؟ لأن الذي يدعو لسان حاله يقول أنا فقير أنا محتاج أنا ذليل أنا حقير والذي يجيب دعوة الداع إذا دعاه أشفوه؟ هو؟, هو الله ففي الدعاء تتجمع كل اوصاف مأوصاب ما العميدة ما لله لأن في ذلك الدعاء أنه يعلم يعلم حاجاتك يا في أحد تدعوه يعلم حاجاتك ماذا؟ في طيب الدعاء أنه قدير على كل شيء في أنه رحيم وأنه كريم وأنه يسمع وأنه يجيب دعوة تدعى لدعاء وأنه يجيب المضطر إلى دعاء وأنه يعني كل الصفات هذه وأنه يرى إيه؟ إذن كان في الدعاء في طيه كل صفات الله خالق بارئ متصور غفار قهات كله على دعاء يتضمن الدعاء إما دمنا واما التزامنا لا بد ولهذا كان مخ العباده وروح العباده هو الدعاء بنص رسول الله صلى الله قلنا هناك اداب اشهد الاداب اولا التضرع والتضرع معنى التذلل لله واخوف يا من ادب الدعاء انه ينبغي ان يكون خفيا ما لا تقوموا بقناه مسجد سابقا سبحان الله سبحان الله تكامل هذا لا ولهذا زكريا حكى لنا سبحانه وتعالى دعاء زكريا كان في جنح الليل اذ نادى ربه نداء خفيا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل ها؟ كل يوم كل ليلة فيقول سبحانه ألا من مستغفر فاغفر له ألا من سائل فأعطيه وسيلة ألا من داع فأسجِّب له ألا كذا ألا كذا أتجرف ليش هذا ليدفعنا إلى الدعاء في الليل. ولأنه ألعب عن الرياء وعن الشماء إذن هذا من أدال الدعاء ادعوا ربكم تضرعا عنه يا ثم إنه لا يحب المؤسدين المعتدون في الدعاء ربنا ما يحبهم ولا يقبلهم ولا يحبوه, ما يحبوه من هم المؤسدون في الدعاء؟ هذا من أدال الدعاء <تصفيق> الذي يدعو غير الله هذا المؤسدين يدعمون لعبد السلام وعبد القادر وملكادو وملكادو منجدي كل عجل شرك بالله يوجد الله يقول دعوني فاذا دعوت غير الله فقد اعتديت تعديت عبد الله الدعاء ربنا يحرق ربنا يحرقك تعدي ومن تعدي بالدعاء ان تدعو في شيء ما تفعى استغفر الله عرفت الاسماء ربط اسباب الاسماء كذا فمثلا الذي يطلب الولد من دون زواج هذا اشق عليه يا رب ارزقني ولد زوجي مو مو قريت ارزقني ولد او تطلب الرزق من دون عمل ان سماواتكم كما قال الله ربنا لا تنتظر ذهبا ولا فضه تشخاج في مين تيقول رب ارزقني حقيقه الله خلق الرزق هو الذي قال شو في منك يا ولد الرزق موجود بعاد عنه اليوم خلق رزق خلاص الرز موجود معنى ذلك حاد أين هو ماكنت بس بأن وتخلقه لا ابحث عليه لا بد أن سعادة السبب أما الشخص برزق بيرزق ولا فالذي يطوم العلم بدون أن يطوم من العلماء من دون أن يتذلل عن مشايخ هذا إيش يكون عالم عالم اليوم ليلى جب عالم لا والله جبريل ما ينزل الا على الانبياء والمفسدين هذا الذي يتوب النصر الامه الاسلاميه تتوب النصر عليها وهي منحرفه والله صافط عليها غضب عليها بالاعناق قطع صلته بها ينشرها ابدا بل اليهود سلطه الله على المسلمين قطع صله الله وخان امنه الله فدمره الله اخذه واصبحوا ما يسوون البصر العالم كله. لا يسوون شيء في الدنيا حتى المقعد في الامم المترمشه والمشككه ما عندهم مقعد ولا عندهم صوت هو اشخاص وعد. وعد ينصر مان المؤمنين اننا لا نصر والذين امنوا في الحياه في الدنيا اين الايمان التبرج ضريبه نظره اتسع ما بقي بيت الا لما راحوا الريبه الحرب ضد الله في كل مكان في كل الدنيا ترى الظلم والطغيان في كل في كل اي محل ترى الظلم الحب غير ما ظهر اعلان حب على الله ثم الله اشياء اذا لا يجيب الله دعوه هذا الدائم الحل ليش بأنه قاتل برد غير جدا سؤل الله واستغفر الله قال الله يكمل دعا نعم استغفر على دين الله وإلا الله عز وجل كل الأعلى الأخرى سورة البقاء وإذا سألك عبادي عني لأنه قالوا يا الله الله بعيد فنناديه لا لا لا لا لأنه البعيد يقولوا يا للبعيد أو قريب فنناجه رب يغفرني واش قريب فنناجي ولا لبعيد ننادي قد زلت الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني ولكن بالشرط عشوا الشرط فليستجيبوا لي اذا ارادوا ان استجيب لهم فليستجيبوا لي اطبقوا اوامري انا دعوهم الى اثبات شريعتي الى امتثال اوامرهم في نواهي استجبت اذا استجبت استجب لك ما استجبت ما يستجب لك. خلاص. هي خلاص، قبل سجنات زناً، ممتحنة جميعت الرزق كاف، قبل جيب الشيطان لما قال أنظرني تخرص من الظلي، أنزل من الظلي، لا في حبا فيه، رضا عليه، لا نعيم، زيادة في خطره وصحته، لا, لا, لا. إله الله، فالجاذب الله جل قلنا ما كانوا. تضرب البحر الامواج المتلاطمة دعوا الله مخلصين من فلما نجاهم نجاهم ولا لا نجاهم لكن رضا عليهم اذن اخواني قد يتقضى الانسان اشياء من دون اسبابها ما يستجيب الله وهو او ما تطلب المستحيل يا رب اجعلني من الانبياء مزيعه الله عليك يا رب اجعلني انت يا رب بابا عمزين سباح ولا في لبنان ولا في لبنان يا رب يوهلك ليون يا رب يوهلك ليون ماذا يا رب يوهلك اوه يرسل يا رب يوهلك رجل يجعل المتسرع اليون هذا مستحيل اذا الله يعني يعني يترى الاعتداء الدعاء واحد سبع أخو سواسي ما يقول في, في الصوت خصو يدخل الجنة وفصوعته واحد القصر على اليمين ويكون ديك القصر كذا كذا فين بيزو وهم دور كذا ويكون ال ال أبوابيروس هذا لا يا أخي. والله سبحانه وتعالى خلاص وإذا الله ربكم هذا هذا الدعاء صدر روع لا ولا من الله يستجيب لك وينبى رغباتك. ويجب دعواتك أسأل من؟ ما تتصلش بالأرض أما تسأل حالي ومصر على المعاصي وادخل يا ربي لا لا ولهذا قلنا بشكل دعاء دعاء حالي ودعاء قالي شو حالي؟ طاعة الله وعدم الاصرار على معاصي الله هذا الدعاء الحالي ودعاء القاني ربك من لم يدع الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه دائما ما في يا إخوان ما في شيء مفتاح لكل المطالب الدنيا والاخره بسنة الدعاء والله أفضل عباد التقرب بها إلى الله هو الدعاء أفضل ما يلبل الإنسان بواسطة الدعاء ما في شيء أخر تصمي الصلاة و تصمي الصلاة تصمي الصلاة ليه؟ لأن الصلاة يبنى الوضع العالمين تصمي الحج عرفة لا إله إلا الله. ولا تفسدوا الأرض بعد صلاة ما أصلحها بيش بعشلات، أصلحها برسول الله، أصلحها بكتاب الله، أصلحها بالأوامر وبالنواهي وبالمناهج الربانيه بهذا أصلح الله العالم أنتوا، أصلح الدنيا بالمنهج الرباني ونحن نفسدها بيش نفسدها. بالانحراف، بالزينة، بالتبرج، بالقمار، بالربا، بالسخط، بالمصاحب هاي، هذه، هاي، هاي،, هاي. تدمير، ظهر الفساسة في الدربي والبحرما بما كسبت عيد الناس فإذا أردنا الاستجابات، علينا أن نستقبل على طريق الاشتراك الساكل ولا تسيده في الأرض بعد إصلاحها، ثم يزيد في الشرف الآخر، ويقول وادعوه خوفا خائفين أنت تدعو سخائف ليش قطع السلمين يرد هذا الدعاء ما يفعل ما يفعل خوف ترافق ورافق خائف من الرفض ومن القطع ومن ما شاء الله يعني إذا التاعل إلا هو خائف سبحان الله ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول أنا من مني ميه الميل للسجن بقدمه من الدعاء عندما أجد نفسي هكذا يا رب صار خلاص ما يوفقنا بالدعاء إذا معناها هذه شبيهة لكن يتعب الدعاء أكثر من سياق يقول إذا وجدت نفسي أدعو خلاص سبحان الله وجد خيرا إذا وجدت نفسك في المسجد تصلني إذا نفسك يعني تحب العلم وتحب كتاب الله وتحب أوامر الله وتحب الدعوة إلى الله وتحب تعاس الله خلاص هنيا المرح لكن لكن من اخرى بعد الوسخره والهوى لله صلى الله عليه توجد نفسك ذكر الصوم ذكر تقوم بالليل ذكر تصوم بالصوم ذكر الصدق ذكر التغرو في المعروف الله عليه عذب لكن الأخرى هي لذنه جدا اذا اخواني يقول خاطئ شدكم وان صح وثم راغب خوف الوطن طامع راغب جمع بين الرجاء زيد والخوف وهم الجناحان اللي بيكلمهم المؤمن إذا قاد جناح واحد ساقط خلاص إذا سقط واحد إذا قواعي خلاص لا يمنعك أنك لا لا الخوف ها لا الخوف صافي خلاص لا اسم الرحم الله عودوا من الخوف يأديه ليش مش خلاص ليش هو كونه ووإلا الرجاء فقط لا اسم, اسم الرحم الله اللهم تحيروا ليش سبحان الله العربكم اشكاوا منه وادعوه خوفا وطمعا خوفا وطمع هذي بعض بعض ذلك أيضا قد يقول واحد آه والله ما من لز دعوت ودعوت ودعوا ما لي لا يا أخي الكريم ما سملد ادعوا لأن ربنا سبحان الله لا سجلك ما فطمت بان استجبلك دخل الاخرة احسن لك يعني انك تبني الاخرة تقول لك الحمد يا رب اطبت ليش هنا <تصفيق> ان الاخرة اخضل واجل بكثير من الدنيا ان الدنيا لا تسوي عند الله شراحة اوضا لكن الاخرة هي الحيوان در الاخرة لا هي الحيوان هي حتى الحياة الحقيقة الحية انت قلت بغينا رغم ناسه فيها الدنيا كلها لا الاخر ربما الله استجبلك هنا كنت مغضب ربما الله سأستجبلك هنا ادفعني شيء ادفع عنك التسك بروشي والله يدفع عليك ما هو اخزى والعيا بالله شر كان ينزل بك بسبب هذا الدعاء الله ما عايز يستلذك ولكن اعطاك جكره ادفع منك شر او شيء ما ربط البلد فاحنا امام الله مثل الصبي مع ولي ما يدري صالحا ومفسدا ربما سبحان الله قاد يخليك يخلي يخلي يخلي تدعو وتدعو وتدعوه لأنه يعطيك القطع والله يريد يباهي الملائكه اسمعوا كلان يدعوني يا رب يا رب هذا الصوت الجميل الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يقطع وفي هذا عبادة عبادة أي عبادة سواء عظيم تترك في سبب بسبب الدعاء كذا اما قوله يعني ابراهيم لما كان مش النار قل له دعوا قل اعلمهم بحالي ها يغني عن سؤال لا شيء ابدا هذا ما يليق بابراهيم عليه الصلاه والسلام بل كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني الله ذي الله واعتمادي عليه مش عليه ما اسلم صفاتي لذي السؤال القضيه عنده انا رغب في ما عنده، هو يكفني الشر المعتني، والشر الجافري، وخذ المجرمين خلاص يكفيني الله يكف عبدا، أليس الله بك في عباده؟ لا،, لا. بقدر ما أعطاه من العبودية بقدر أعطاه من كيفيه، أعطيت الكل أعطيه الكل، نقصنا قصرنا، وكذلك بين الإماء، والله اللي جاوب قال المؤمنون بقدر بقدر إيمانهم بقدر ذوقهم لا اله الا الله اذا افوني الله عز وجل يقول هنا ادعوني ادعوني استجب لكم هذا وعد من الله اذا دعا دعوهه اجاب دعاه ادعوني استجب لكم المقال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي هناك ناس سبحان الله ما يرضون ان يتوجهوا الى الله يتاسفون سبحان الله يتعالون يتكبرون عندهم السقوط بمكان ان أنصاره هكذا هذا الذي يستكبر عن أن يدعو الله وأن يذهب إلى الله هذا شو هذا؟ هذا طاغية هذا شطار عني هذا أشل عنده جهنم وليد بالله ليه؟ لأنه شطار وضل حرام سراق سراق نعم الله ونهب خيرات الله في الدنيا وما أداش الوجه من مندخله بل من البداية الأولى عند النوات الأولى اللي قدف أسليه رحمي أمه إن والله يعني يحيطه بالعناية والرعاية حتى صار ما صار مبعاثين طاقية شبارا عنه رحمه الله وهو إنه في نعم الله وهو كذرجة حجم بألاء الله أشكين تصفر شكشف ومطمط خيرا بس الله وما أدى الأفراد من الشفط أشخص وهذا مشخوط هذي ماذا شهينا ما هذا الشفاء والذي الحرام منسرق اسرقني الله واتهبت هذا اشي السحق من اللي اخلقوا اشفر لس يعني اشي السحق هذي الجحيم، فلذلك قال الله عز وجل ان الذين يستكبرونها عن ذلك يعليه يدعو الله ويشوف نفسه وفي غنى عنهم ما يحتاجون ما يعني يتكبر عن الركوع إليه وعن السجود إليه وعن دعائه وعن عبادته وعن تتالي أوامره وشنابه مصاخته وكذا اعوذ إلا هذا عدو الله ده مجرد من ارضي وسماعي يلا خلاص جي خيب وقال نعم سنتي كده عينه شو طاله سمع شو طاله فكر شو طاله عقل شو طاله تعفيزه أولاد مال كذب بسمه هو كل كل شمية المال وعطرهم له وليه؟ وليه نجي؟ لا حول ولا قوة إلا الله إن الذين يستكملون عن عباد عبد أحبب جان كيف؟ كالعبد كي طائع أعطرت لي عبودية سيئة وأعطى العبودية الله عن رضا وطواعية الله ما استغلنا ومساعدنا الله مخلق من عباد قصر العبودية قصر قصرا قهرا لا أراد منك أن تعطيها عن رضا وعن السيارة وإلا الكم عبد الله كهرة كهرة الكم كله الشمس نعمة الشمس تأنتقول شي يوم لا يجب. ما غلطعش لا لا ما ما فيها خلقها الله في الله ما تمشي هي عبد الله سنسخها عبد الله نيجي ننسخها وليش نعرف كلنا وشرط عليهم لا ما فيه ولكن الله عزوجل جعل كلمات كلها كذا لكن هذا الإنسان كرمه الله وشرط أنا فيها قبل منسابه تكون عبدي عن كوايا وثيا بردات أنت تقول عبد، لكن الخير فأنت تقول عبد، لكن خير تقول، ولذي زجتني عندي غاضب صلبه، وغاضب كرمه، ونذلته. أي والله عبدي. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا عبد، هذا هذا عبد. أشهد رفض، رفض أن يكون عبد لله، هو عبد. ليده لا يكون، لا يكون له في الدنيا إلا ما رضي الله له. يقدر يقرر مصيره يقدر يعيش مشاة، يقدر ما يقدر يكون في الشكل الذي هو، ابدا لا بد في التبع وفي الرسم الذي رسمه الله فيه ما يخرج عنه الطمث أي شعر واحدة ما يخرج لا لك نعم أسئل لله عز وجل وكن عبدا طائعا ذليلا عن الرضا والصيان إذن إخواني يقول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخل وعد من الله سيدخلون جهنم داخله يعع الله النقي تكبروا الله دحقرو غذلهم يحذير حتى أن خبر رسول الله أن المتكبر في الدنيا يحشره الله عند كذر شتني منه فجلا إيه شتني منه الصغير دخيل تخز هذا كلينتون كلينتون خد جلا دبلدبل أنا صيي مسيطر آه شكل شكل هذا كلي طلع الحمد لله سيط يحصل يخرج من المقبع سيحصل دقيق جدا هذا متكبرين قبلي هذا المتجبير هذا متكبير يسير يخرجون لأمسي يتبع البرغوز يتبع البرغوز يتبع البرغوز, البرغوز. وعليهم من الأحمال المعاصي والشركيات والكفريات الله يعني يحملون أزارهم كاملتين يوم ونرزا هذا كي يحضرهم الله مثل كما كباك الرسول الله ويعرفهم الناس وذليلين حقيقين سيدخلون جهنم ذاقين أي محكورين دليلين موالين ها مخزيين يعني على النقيض مما تقولون تصفون به إنا سيدخلون جهنم داخله ثم قال سبحانه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه اخذ يعرف بنفسه سبحانه ومن هو لماذا كان أحق بالعبادة والطاعه لماذا كان هو الواحد هو الذي يحكم وحده هو الذي يأمر وحده هو الذي يجوى أن يخضع العالم كله لا ليش دك يورينا على هذا يورينا المفاتح مفاتح الإيمان يقول يبغينا أنا عباس البصير رضينا نور بالإيمان شوف شوف يد الله ماذا تصنع فينا فيك كل واحد مننا قال الله الذي جعل, قال الله الذي جعل لكم الليل الله ال الذي الله المعبود بحق ولا أمهية الا الله ولا, عبادة ولا لا عباده و لا طاعه لنا فالعبوديه التي تعطى لغيره كلها مرفوضه مربيه لا امل فالمعبود بحق وحده و لدرجه الخبر القمر مسلم خلق لهم عليها الله الذي المعبود بالحق ولا لا عباده لغيره لا يصح احد هذه العباده شكله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه اكبر نعمه و نعمه الليل الا شقاء الليل مسكن مش انسكنوا لأنه إذا ما يمكنش الليلة عماس ما يمكنش يرفع الناس هل هذا الإنسان خلايا فيه ما يمكن تستقر وتسكن وترسع وتنام الله في جنح الليل هذا المية إذا كان الضوء ما يمكن للخلايا المخ خلايا المخ ما يمكن تسكن أبادا وخيناب يكون فعفا وارد مير صحي أباش يرفع يسكن ما يمكنه هو بالليل يتماء بالله هو الله وحده الذي جعل لكم الليل كل شيء وحدجنا الليل عطنا الليل جاء واحد قال لنا الليل وانا النهار وانا البحار واعطسكم واحد واحد لا شكون الله الله الذي يجي واحد كله. الله الذي جعل لكم الليل ليش هذا الليل قال لي تسكنوا فيه لتسكنوا فيه مش ترتاح والنهار أشخال مبصرة كيقول العلم البلاغة كيقولوا هنا حتي بات النهاره والليل اللي ليش مظلمة إذا كان النهار مبصره الليل لي ليش يكون مظلم حدث مظلمة لأنه دلت عليه مبصره وقال في الليل تسكنوا فيه والنهار شو نعملوا فيه يتبتغون يفضل نذكره ناقل شو يتبتغون اذا إذا انتم ماذكونا دل عليها ايش لتسكنوا فيه؟ هذا لتسكنوا فيه وهذا لترزقون من فضله. هذا هذا في في في في في يعني تجارته وهذا في فيلاحته وهذا في وزارته وهذا في في في سكنته وهذا في شنتيته وهذا في مدرسته وهذا في في في زراعته وهذا العمل في بنائه وهذا في أولاده وهذا في... سبحان الله الليل نهار نهار مبسرة وقل سبحان ومبسرة. قبل العلماء يقولوا اي مبصارا فيه يعني هنا مجاز مبصرا اي مبصارا فيه لا ابدا اما هارى مبصرا كما قلنا انا مجاز ابدا حتى الذين قالوا في المجاز خلافا انه قادر شيفنا انا مبصرا انا مش انترابكم مثال اذا كان واحد البه ظلم تماما ثمانا شو ما فيش ولا بصيش مشيه ما ثم كاين واحد ال... واحد ال... واحد, ال... واحد الحيوان صافي كتعرف تقول ان في الباديه سميتع عندها... عندها واحد الجلك الضوء وثم وثوما شوفه شوف عليك شوف هذه العدسه هنا في العدسه وشفت فالضوء اللي خلق الله الضوء كيجعلك تبصر النهار رجعلك تشوف فالنهار هو البصير النهار اللي خلقه الله خلقه الله والضوء اللي خلق الله اللي انعكس في العدسه كيجعلك ايه كيجمع لك ببصير فهو الذي ابصارك هو الذي جعلك يقولون انهم يقولون انهم يقولون علم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم عرفتوا انهم ديك الضوء يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون سبحانه, سبحانه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا اللي فيه والنهار لمسرًا نعيش بالليل ونهار ابدا اكبر نعمه من الله يجب ان نعبرتخ بالليل والنهار لو كان الليل دائما في اتفاق العلماء على لو كان الليل دائما ده ابدا لتجمدنا خلاص عن اكل ولو كان النهار دائما لحترقنا تماما ما يبقى من ولا شيء فمن فضه جعل الليل وجعله أنه. وفي الأيل الأخرى يقول قل ارايتم إن جعل الله عليك أرأيتم أخبروني تحدي ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمضا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من له غير رأياتهم تستحي من له غير رأياتهم يا أفل اسمعوا من الليل تسمع خداريت ان شاء الله عليكم النهار صمدا الى قيامتي من لا غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تسرون كتووجدنا ما كانش تناء افلا تسرون لو من رحماتي من رحمتي من رحمته شفنا عمرنا نحن في النهار كل يعني مجموعات اصحابه عمر ماما شو نعم أصلاوي والله يحكيه القرآن ومن أحمسي جعل لكم الليل ها والنهار لي تسكنوا فيها دي رجع المن ولي تمزغوا المفاضي رجع المن نعم ولي تمزغوا المفاضيه ولعلكم خل مفتحت ولعلكم تشكرهم لأنه إذا تبكروا الله خذوا التكرار اذكروه بقوله وبقوله وبقوله وبذكر بالقلب اشكر بالقلب حبه تعظيمه الاعتراف به خلاص ثم الشكر باللسان بالثناء عليه بحمده بذكره بسميحه بذكر سبحانه الله بقراءه كتابه بالأم عرفنا يعلمون ذا ثم بالجوارح صرفها هذه تعظيم خلاص ولو النجاح حين ذاك نثمر ونسعد ونسعد نكون قد ذكرنا وصلنا هذا هو الفلاح في ظاهرنا والله ولعلكم تشكرون لهذا قال هنا سبحانه هو الذي هو الله وحده الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس سبحانه سبحانه ان الله لذو فضل فضل مكره عظيم عظيم عظيم لا نهايه له لا يمكن ان يحصله الفضل فضل, فضل. إن الله لذو فضل على على الناس كل الناس لا ترقب بين المؤمن والكافر يس عليهم دون أن يعطوه أش ما يستطيع ولو أتعه ذلك التع يله ولو أؤمن ذلك الإيمان من سويفكه ولو صلى تذكر تنص تحج تجهد كله من أعطاك القدرة من وفقك من ألهمك من وضع لك المنهج الكل مفضل إن الله لذي فضل على الناس حتى الذين آمنوا حتى الذين جاهدوا حتى الذين كرسوا حياتهم في إبادة وطاعته، كل ذلك مفضل حتى الجزاء من فضله وليزي الذين آمنوا عن الصالحاته من فضله من فضله حتى الجزاء فبالبداية والنهاية كل جنال هو الذي خلق بقدرته وهو الذي آمنت بالآمن الكبون له سبحانه وهو الذي انفقه بهدايته هؤلاء جازاهم بفضلهم حتى عزد عزباهم بعدلهم بعدل سبحانه وسبحانه إذن يبقى تسليمه له إن الله لا فضله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس كفره أما المؤمنون كلا كلا كلا وان ستعترون في أبيه ببتع وما أكثر الناس هو الأحرى المؤمنين وما كان أكثره موبين، إذن ان الله عز الناس ولكن أقسم الناس لا شر، ثم قال: ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي فعل هذا كله من هو الله، ذلكم الله المعبود بالحق الذي له وحدانية وحدانيه هي ذلكم الله ربكم. له الوحدانيه في الألوهية وله الوحدانيه في الربوبيه فمن حيث الربوبيه كان هو المنعم ومن حيث الشكر كان هو الاله العظيم هو الاله ينبغي ان وهو الرب لانه نعم عليه هذا من ربوبيته هذا من الالوهيه ذلكم الله ربكم ولذلك اكد الجانبين جانبي التوحيد ذلكم الله ربكم اكدت توحيد الربوبيه خالق كل شيء كل شيء مخلوق فهو خالقه في العالم العلوي والسفلي في الماضي لا نهائي وفي المستقبل لا وفي الوقت الحاضر في العالم العلوي والسفلي خالق وكله كل شيء مخلوق وهو خالقه خلي غير مخلوق وهو صفاته مخلوطون اللي استدل بها المعتزي لقال هو خالق كل شيء وعلى صفاته مخلوقه خالق صفاته أركز خالق لي خالق وكل شيء مخلوق لكن ما من مخلوق المخلوق يخلق كل شيء مع الله هل من خالق غير الله هذا خلق الله فاروا لماذا خلق الذين من دونه اذن خالق كل شيء مخلوق كل شيء مخلوق هو خالقه اما غير المخلوق من ذاته وصفاته الا غير مخلوق نعم خالق كل شيء ولذلك اكد تحيد الالوهيه بقوله لا اله الا لا يعبد بحق ولا يقع الا فلا أمر إلا أمره ولا ناهي إلا ناهيه ولا قضوع ولا استسلام ولا امتياجة إلا فما في احد طاع سوى أبدا ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه حتى طاعت الوالدين من طاعته في ما أمر الله أما فيما يعني حرم الله نطيع لا ما نطيع ولو من كان يمر من كان إذا أمرك بشيء فيه معصية الله ما يتبرع خلاص ما يضع من كان إذن لا إله إلا الله عليه وما قال فاعبدوه مادم هكذا الربوبية لا والألوهية لا إذن فاعبدوه وهذا جاء ليس ثلاثة حتى توحيد الربوبيه في القرآن من أوله إلى اخره عشان مقصد منه كل دليل على هذا لأن الرسل كلهم جاءوا بدعوة واحدة وهو الخضوع والاستسلام والقياد لأمر الله وصلى خلاص فاعبدوه وهو علام بشيء وكير قال فاعبدوه لا إله إلا وفأن تفكون عجيب فأن كيف تصرفون عن عبادة الله كيف تعيدون عن الله كيف تلحّرون عن طريق الله كيف كيف تسرفون كيف تفكون عجيب وغريب كيف يعني ما دام الأدل القاطع الشافي الكافي العلوي والسفلي كل البيانات تدل على أنه واحد هو الذي يجب أن يطاع هو الذي يجب كيف تصرفون عن الله كيف تحرون الله يا قمة الغفلة والصحراء كيف تنحرفون عن دين الله؟ كيف تتسنيعون الغرب والشرق والأمريكا والصد واليهود واترقون دين الله والقصد الأولي للعراف اللي يكلفون الله في الأمان وخلوا الأمان ثم بالثاني لأنه من قادر جعلوا الله قادر الأمة العربية جعل الله قادة العالم كنتم يا أمة سوى حمص الرأس الله وفي طبي صحابة رسول الله ومنعرف كده كنتم كنتم خيرة أمنا خرجت ليه؟ للناس غيركم كل الناس في العالم كله كله كفر في العالم وكله شرك في العالم وكل انحراف في العالم وكل سفاح في العالم ملك على هذه الامه لان غضب الله على هذه الامه اخذ وانكب بكل هذا عليهم ليش لنا حل امه اذا حرفت الغضه اغبطه وتركت اديا عن سيره افضل رسول وانحرفت عن افضل كتاب في كل عالم هكيف. لا اله الا الله فأنا سوفكم ثم قال كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يشهدون هذا الخط كل من جحد عن دين الله ورم بآيات الله وأعرض عن شرع الله ويحكم كتاب الله الله سبحانه وتعالى يصرفه تقولوا ما تصبحنا للأمان إيش فعلت البجرين كذلك هكذا يوفك الذين كانوا بآيات الله هذا مثل أقوله تعالى سأصرف عن آياته من الذين يتكبرون أنا أصرفه إنه مصلحوش لهذا هذه الأمن. عام كفّص الله، عام يتحرّر، لأنه إذا حرّ نحارب طعن الله، وجسّة خاطب الله شفّم غضي مجيب، وغضيب عدك عن خير. فالإحدار الذين يخالفون عن أمره، أم توسيب يخالفون عن أمره، أم تصيبهم فتنة، أشل فتنة. لما محمد قال، ربوه، ردّه العبد الكفر والموت على سر الخاتمه والعيد ولا شو سببها الانحراف عن كتاب الله الانحراف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجد جزاء شو الجزاء خلاص قطع السيلفي وذبي سماما وهي يقول تعالى ساصرفوا ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل مش من الذين حقص عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم ايه آية إذا الآية تخلق الإيمان شيء يخلق الإيمان الرغبة الرغبة والشوق في الله والشوق في لقاء الله وحبنا عند الله هو الذي يخلق الإيمان إذا شفت الله عندك تطلع إليه عندك رغبه إليه عندك تشوق فيه ربني يقرد والذين جاهدوا فينا لا نهدينا وصولا. لكن إذا انحروا فلما زاغوا أزال الله قلوبهم ببن فالإضلال والهداية كلاهما لأزلال قائلة بيّنها الله في كتابه ابغيت الهدايه ترك موجود، ابغيت الضلال مهلا ترك موجود اللي بغى شيئا الشيطان بغى الضلال، خلاص بين الله كيف حصل على الضلال وآدم عليه الصلاة والسلام بغى الهدايه بين الله كيف حصل على الهداية كل الطرق موجودة حسنا خلاص يضل من يشاء وهذه من يشاء اجعلها يسلمها فلذلك قال هنا ها؟ فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغوة. وإن يروا كل آياتي اللهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلها أشترك ما شمش الإيمان ما شمش طريق الإسلام وأنه, وأنه العقل والله العالم كله عقب حتى العالم العربي والقادة في العالم العربي عرفوا أن أفضل طريق وأفضل دين وأسعد دين هو هذا الدين الإسلام. ومع ذلك مع بعضهم أشاردوا؟ ظنيه فريحوا بها وامتغوا الشهوات وامتغوا الكراسي وامتغوا التلاف فقطعوا سير الله بالله ورفضوا شعر الله عن بصيره والله والله عن بصيره كلهم معرفوا والحب جالله على العالمين ما بيش حتى المنحارفين في بلادنا من أولادنا أولادنا كلهم معرفوا الحق والله ما يشهر أحد شيء ولكنهم فضلوا زخروف الحديث خلاص الشعرات هذا الشعرات ونقص بالآية وقل في الآية الاخرى سبحانه وسبحانه نفس تقص بالآية يقول الـ الـ وإذا ما أعزل الصورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا قل صرف الله قلوبهم من صرف, صرف الله قلوب جذل جذل العباد انصرفوا عن سمع رسول الله وعن سمع آيات الله صرفوا الله قلوبهم وقلوبهم كذلك هنا كذلك يوفقوا الذين ويشرفوا الذين كانوا بآيات لا يشحدون هذا هو الجزء وهذا أخذوا عينه بالله لأن هناك حتى أحد خلاص كتكون راد حق وقلبك يتقطع ما لا خلاص وَإِنْ ان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها و ان يروا سبيل الرشد كَذَلِكَ الله الَّذِينَ كَانُوا جل كذلك يفهم الذين كانوا بايات الله يشحذون الله الذي جاء التعريف و يعرف بنفسه سبحانه يعطينا البطاقه بطاقته سبحانه هذا الشعر اشكل هو اذا دعاكم بعبادته و طاعته لامره و تحت كتابه ها ليكون يكون كل واحد على مصر قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه أخيصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله هل بعد هذا البيان من بيان؟ الله الذي جعل لكم الارض قرارا يعني كيش البرنامج اسمها قطع الحرم يقول جعل لكم الارض قرنا الصلعه لنا الارض فايش ما عندنا مسكين جعل لكم الارض قرارا احنا جالسين عليها نمشي عليها عليها ونصفر عليها ونبني عليها ونمشي بالليل وبالنهار ما شاء الله كل شيء نعمل عليها كيش منها اللي كيف لها كيف لها لها اللي يزرع بالببط بشيء عليها ما ينسمع خلاص هي بمد كانت تعطيك الحلية بيبا وسأعطيك قصر دعا بصور وشو تقول لها مش كمية حالك مش كنت فيها هي في بمد منها خرقناكم ما عندك ليك منها جل اللهم الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها حتى وحتى وهي تدور حول نفسيها بشقة بشي, بشي بيهدود جعل فيها رواصم ماذا كيف رواصم ترسوك بشي كنت يجد دوريكم انتزان ما فيه جعزاء ولا خلق علاء ما فيه ها الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثم والسماء بناء، والسماء بنيناها بايد صق صقا محفوظا لا إله إلا الله ما ينعمل الغلاف يقول علماء الغلاف الغلاف الأرض الغلاف الجوي دي الأرض راحي ما ينعمل نيازي كتجي من عالم قنابل درياء تقضي على الثروة الأرضية برمضان ولا يبقى أصلاً لهذا الإنسان ولكن جعل الله الغلاف بمجرد ما يوصل هذا الغنيز يوصل إلى الغلاف يحترق والسماء بنيناها بأيام والسماء بناء ثم قال وصوركم كل هذه نعم بناء. ليش البناء لمن هو لنا. لي نشكره، لنعبده، لنحنيله، لنشجده، لنشكره. كذا. هيه. لنحبه، لنعظمه. عظمنا. رأينا هذه النعم. فكرنا فيها. نسمعها كأننا ما سمعناه. كأننا نمر عبر مرحلة مرور الكرا. اما ان فكر فيها ما فيه الله, الذي الله المعبود الحق الذي لا يعبد الا هو الله الذي جعل لكم الارض قرارا لكم ما في غيركم الله غالب غيرك. جعل لكم الارض قرارا والسماء لكم بناء ثم وصوركم فاحسن صوركم ما في نعما سبحان الله صوره في الحياة وفي الكائنات الحيه كلها ما في صوره اجمل من صوره الانسان والله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انظر يعني الى عقله وفكره وعلمه في شي حيوان اجلس فكر اعطاه من القلب وتسأل في مع بعضه البعض والله ما عندك غريب من الحيوانات ابدا شوف الصوره سبحان الله العيون في الجو شو شي واحد جوه من العيون من له شو الانسان جاله جل... من مخاربين في القلب شو الانسان جاله اليد في الرجل؟ لا اله الا الله وصوركم فاحسن صوركم ثم كل هذه نعم ثم ورزقكم من الطيبات رزاقكم رزقه جميع ما نتنعم به منه <تصفيق> كل ديالك, ديالك. في المأكل طيب والمشرب طيب والملبس الطيب والمسكن الطيب والمركب الطيب والمنكح الطيب والمنظر الطيب والمزنع الطيب والمضاء الطيب والمشموم الطيب لا إله إلا الله وكل مدار دفع ما يضركم في أمدازكم في دمائكم في أعراضكم في دينكم في كل شيء من حياتكم دفع ما لكم لكم البرغاتية ولكم السعادة الدنيوية والاخرويه الجنة في الدنيا تعيشها والله ومن لم يدخلها هنا والله لا يدخلهم آمنوا ولا سمين